نمضي مع صاحب التتمة في تفسير سورة الممتحنة قال أثابه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم الآية نهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ العدو المشترك أولياء ولفظ العدو مفرد ويطلق على الفرد والجماعة ومن إطلاقه على المفرد قوله تعالى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك يعني بالعدو إبليس ومن إطلاقه على الجمع قوله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو والمراد به هنا في هذه الآية الجمع لما في السياق من القرائن منها قوله أولياء بالجمع ومنها تلقون إليهم بالمودة وهو ضمير جمع ومنها وقد كفروا بواو الجمع وكذا يخرجون وقوله بعدها ان يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم إلى آخره وكلها بضمائر الجمع أما العدو المراد هنا فقد عم وخص في وصفه فوصفه اولا بقوله وقد كفروا بما جاءكم من الحق وخص بوصفه يخرجون الرسول والوصف بالكفر يشمل الجميع فيكون ذكرهما معا للتأكيد والاهتمام بالخاص كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل الآية ففي ذكر الخاص هنا وهو وصف العدو بإخراج الرسول والمؤمنين للتهيج على من اخرجوهم من ديارهم كقوله وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وقد بين تعالى المراد بالذين اخرجوا الرسول والمؤمنين في عدة مواضع منها قوله جل وعلا وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أي مكة ومنها قوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار الآية فعليه يكون المراد بعدوي وعدوكم هنا خصوصا المشركين بمكة وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في حاطب ابن أبي بلتعه رضي الله عنه وارضاه وقصة الرسالة مع الضعينه لأهل مكة قبل الفتح بإخبارهم بتجهز المسلمين إليهم مما يؤيد المراد بالعدو هنا ولكن وإن كانت بصورة السبب قطعية الدخول إلا أن عموم اللفظ لا يهمل فقوله عدوي وعدوكم وقوله وقد كفروا بما جاءكم من الحق يشمل كل من كفر بما جاءنا من الحق كاليهود والنصارى والمنافقين ومن تجدد من الطوائف الحديثة وقد جاء النص على كل طائفة مستقلة ففي سورة المجادلة يقول الله تعالى عن المنافقين ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم وتكلم عليها الشيخ رحمة الله تعالى عليه وعن اليهود في سورة الحشر كما تقدم وعن اليهود والنصارى معا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن الطوائف المحدثة كل من كفر بما جاءنا من الحق من شيوعية وغيرهم كالهندوكية والبوذية وسواهم ومما يتبع هذا العموم ما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا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 قال صاحب التتمة أذابه الله تنبي ذكر المقابلة هنا بين عدو وعدوكم وبين أولياء فيه إبراز صورة الحال وتقبيح الفعل لأن العداوة تتنافى مع الموالاة ومع المساره للعدو بالموده وقد ناقش بعض المفسرين قضية التقديم والتأخير. في تقديم عدو أولا وعطف عدوكم عليه. فقال الفخر الرازي التقديم لأن عداوة العبد لله بدون علة وعداوة العبد للعبد لعله وما كان بدون علة فهو مقدم على ما كان بعله. انتهى. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن التقديم لغرض شرعي وبلاغي. وهو أن عداوة العبد لله هي الأصل وهي أشد قبحا فلذا قدمت وقبحها في أنهم عبدوا غير خالقهم وشكروا غير رازقهم وكذبوا رسول ربهم وآذوهم وقد جاء في الأحاديث القدسية ما يستأنس به في ذلك فيما رواه البيهقي والحاكم عن معاذ والديلمي وأبن عساكر عن أبي الدرداء ما نصه إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري وفيه خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي كما أن تقديمه يؤكد بأنه هو السبب في العداوة بين المؤمنين والكافرين وما كان سببا فحقه التقديم ويدل على ما ذكرنا من أنه الأصل أن الكفار لو آمنوا بالله وانتفت عداوتهم لله لأصبحوا إخوانا للمؤمنين وانتفت العداوة بينهما وكذا كونه منتهيا بغاية في قوله تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ومثله قوله تعالى في قوم ابراهيم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده فاذا هاجر المشركون وآمن الكافرون فقد انتفت العداوه وجاءت الموالاه ايها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وسوف نكمل حديث المؤلف حول هذه الآية في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته